الحمد لله نمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا يقاه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما زال الحديث يتواصل معنا في باب ما يغن انه ناقض للوضوء وهو ليس كذلك وكنا توقفنا عند الآثار التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله تعالى أو ذكرها تلاميذه الذين رووا عنهم هذا الموقع في ذكر القيء والقلس وكنا قد ذكرنا أن القيء لا ينقض الوضوح لعدم أرود الدليل على ذلك صراحته وإن صح أنه عليه الصلاة والسلام قاء فتوضأ فإن هذا مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا أن القاعدة إذا كان يعني الفعل أو إذا روي الفعل عنه صلى الله عليه وسلم فإنما يدل على الاستحباب لا يدل على الوجوب إلا إن كان هذا الفعل بيانا لأمر واجه ترك الوضوء محمد اللہ وصلاة والسلام على رسول اللہ ترکھوا بھلوط مما مست لنا حدثنا عن مال عن زید بن اسلام عن عقاق بن اسلام عن عبد دار بن عباس ان رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم اکر لفت شاکر ثم صلد ورم يتوقع وحدثنا عن مال عن نیریا سعید عن مشایر بن اسلام مولبا لحادثا عن سوید من المعمان انه اخبر انه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عنيفه حتى اذا كانوا بالسهداء وهي من ابناء خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا عصر ثم دعا بزواجه فلم يكت الا بالثوير فامر به فثري فاكل رسول الله صلى الله عليه وسلم واكلنا ثم ثم ثم قام الى عن عن عن محمد محمد وعن مع مسلم وحداثنی عن عن ضمرت بن سعیب الموازنی عن ابان بن اثمان ان اثمان بن عثمان اكل خبزا ولحما ثم مضمض وقسل يده ومسح لهم وجه ثم صلّى ولم يتوضى وحداثنی عن مالک انه بلغت ان علي بن ابي طارب وعبداللہ بن عباس كان لا يتوضآن من امسك النار وحدثني عن مالك عن, عن... وحدهني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه سال اخر طال هنا بن ربيعه عن الرجل يتوضا للصلاه ثم يصيب طعاما قدم السهم النار اي يتوضا قال رأيت ابي يفعل ذلك ولا يتوضا وحدثني يحيى عن مالك عن ابي معينه وهب بن كيسان انه سمع جابر بن عبد الله المنصوري يقول ورأيت هذا التكبير الصديق اكل لحما ثم صلى ولم يتوضا وحدثني عن مالك عن محمد بن منكف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوليه اطعام فقرب فقرب اليه خبز ولحم فاكل منه ثم توضأ للصلاه ثم اوليه ما ثم, ثم توضأ ثم نعم ثم صلى يحيى هذه نعم ثم توضأ ثم نعم ثم توضأ ثم, ثم بفضل ذلك منه ثم يتوضأ عن عن, بن عن عبد الرحمن بن يزيد الصحيح عن عبد الرحمن بن زيد الصحيح عن عبد واحد اور وہ نہیں ہے اسناد مالک نعم نعم عن عبد الرحمن في زیر الحصاری ان انس بن مالک قدم الى العراق فدخل عليه ابو طنحة وأبی بن كعب فقرر بلان ما طرعان قبل السفن النار فاكل منه فقام انس فتوضا فقال ابو طنحة وأبی بن كعب ما هذا يا انس اعراقية فقال انس لیکنی لم افعل وقام أبو طلحة و أبویل بن كعب فصلى يا ولم يتوق الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد ذكر الإمام مالک رحمه الله تعالى في هذا الباب جملة كبيرة من الأحاديث والآثار التي أراد من خلال هذا يوم أن الوضوء لا يلزم لمن أكل شيئا مسته النار سواء كان لحما أو غيره وقد نقل الإجماع على ترك الوضوء مما مست النار قد تأخذ نقل الإجماع على ترك الوضوء مما مست النار أبو الوليد الباجي في كتابه المنتقى وذكره أيضا ابن قدامة في كتابه المغني وذكر الإجماع عليه أيضا ابن حزم في مراتب الإجماع لكن هذا الإجماع المنقول إن كان فيما استقر عليه الأمر فيما بعد فربما لكن في عهد الصحابه رضي الله عنهم فهذه المسألة ليس مجمعا عليها لان جمعا من الصحابه منهم عائشه رضي الله عنها وابو هريره وطلحه ابن عبيد الله ومن التابعين الزهري والحسن البصري وابو قيامه عبد الله بن زيد الجرمي وغيرهم من الائمه كانوا يرون الوضوء مما مسه النعم كان السهري يقول أعي العلماء أن يجد ما ينسف حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله توضأ مما مست النار فأقول المسألة التي ذكر أنها مجمع عليها فهي ليس مجمع عليها على الصور لأنها مخالفة جمع من الصحافة قدروي هذا الخلاف أيضا عن عمر عم عم عم بن عمر رضي الله عنهما وعن زيد بن ثابت وغيره فالمسألة إذن ليس مجمع عليها وهي باقية على الخلاف لكن فقه الإمام مالك الكبير ونظره الثاقم أراد من خلال ذكر هذه الآخاف بيان اصل من الاصول العظيمه التي ينبغي ان يتمسك بها الناس حيث ذكر رحمه الله تعالى قوله اذا اختلفت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا قد اختلفت الاحاديث حديث فيه التصريح ب ايجاب الوضوء لما مسه الناف واحاديث بينت انه عليه الصلاه والسلام توضأ أو كأكل ما مست النار ولم يتوضع عليه الصلاة والسلام فجاء الإمام مالك رحمه الله تعالى بأصل عظيم جدا ينبغي أن يتمسك به كل محب للحق سارك سبيل النجاب قال الإمام مالك إذا اختلفت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما عمل به الخلفاء يرجح فما عمل به الخلفاء يرجح وهو دليل على أن المرجوح منسوح عنده واضح إذا اختلفت الأحاديثة إخوان وعمل بأحد الحديثين الخلفاء خاصة أبو بكر وعمر فإن الحق ما ذهب إليه الخلفاء الراشدون وهذه القاعدة تجري معنا في كل مسألة اختلفت فيها أحاديث فبماذا يرجح يرجح بعمل الخلفاء الراشدين ولهذا ادعى من ادعى الإجماع في هذه المسألة لأن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب اجتمعوا على أن من أكل شيئا مسته النار فلا يجب عليه الورو والمقصود أن من أكل أو أكل شيء مسته النار ليس من نواقه الورو وسنعلم إن شاء الله تعالى أن هذه المسألة لها تفرع آخر سيأتينا إن شاء الله تعالى. إذن أركز على هذه القاعدة المهمة لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم الاختلاف موجود ذكرت هذا من قبل وأكرر وحدة المسلمين هذا روشنی مصطلح حادث لم يوجد عند سلفنا الصالح لأن الخلافة ينبغي أن يقوم ولهذا خلحنا الله عز وجل هذه سنة الله في خلقه لكن كان سلفنا الصالح يتكلمون عن الاجتماع وفرق بين الاجتماع وبين الوحدة لأن من ينشد الوحدة يريد أن يذيب كل خلاف وهذا لا يمكن البتة لا يمكن أبدا أن نزيل الخلاف بالكلية لأن الخلاف قائم ولا أدل على ذلك من هذه المسألة التي بين أيدينا وهي الوضوء مما مست الناع لأن الأحاديث التي ساقها الإمام مالك رحمه الله فيها أنه لا يتوضأ من أكل مسته النار يعني من أكل أكلا مسته النار يعني كل حاجة مقلية كما نقوله نحن محمسة ولك لا شي مشو على الجمع ولك لا لوب يا على النار في كل هذا مسته النار أراد أن يبين الإمام مالك من خلال ذكر هذه الأحاديث والآثار لأن من أكل شيئا من هذه الأشياء أو أكل طعاما من هذه الأطعمة التي مستها النار فإنه لا يعيد وضوءه وضوء قال الذين جعلوا أكل شيء مسته النار ناقضا من نواقض الوضوء قالوا هذا شيء متأخذ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر صراحة بأن من أكل شيء مسته النار فعليه أن يتوضأ في قوله كوضأوا مما مست النار لهذا أقول يا أخواني مسألة وحدة المسلمين إذا قصدت من خلال إزاحة هذه المسائل الخلافية فهذا أمر متعذل ولن تكون وحدة للمسلمين أما إن أبقين هذه المسائل الخلافية التي يسوغ فيها خلاف لأن الإمام الكلمذي رحمه الله روى عن أبي والحديث حسن روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء مما مست النار فقال ابن عباس رضي الله عنه قال أنا توضأ من الدهن أو من الحميل يعني كأنه يعترض على هذا الذي ذكره أبو غريب اعتراض ابن عباس رضي الله عنه ليس اعتراضا عن هوى كما يظنه بعض الناس وإنما ربما علم من طريق أخرى أنه عليه الصلاة والسلام قد أكل مما مست النار ولم يتوفى فاعترض على أبي غريرة رضي الله عنه فقال أبو غريرة يا ابن أخي إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يحابون بعضهم ببعض أو ما كانوا يحابون بعضهم بعضا في الحق وأنهم ما كانوا يصدرون عن رأي بل كانوا يكرهون أن يتعبد الإنسان ربه بالرأي بل كانوا يرون معارضة النص بالرأي من الأمور العظيمة حتى قالوا لعل الله عز وجل قصد بهؤلاء في قوله فتزل قدم بعد ثبوتها لأن المسلم إذا استمرأ وتعود على رب ما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بالآراء والأهواء فإنه قد يصير أمره إلى الزندق نعوذ بالله ولكن ينبغي للمسلم أن يكون مسلما لما جاء عن الله وعن رسوله. كما قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حاجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولهذا ينبغي أن لا يتعود المسلم رد الأحاديث والآيات التي جاءت في القرآن بمجرد الرأي وأهمس في أذنكم همسة صغيرة وهذه همسة يا إخواني أنا صرت وسائر من يحب هذه الشريعة صرت أتقزز منها وهو أنك إذا ذكرت لأحد إخوانك دليل مسألة أو حكم مسألة ثم ذكرت الدليل يعارضك بشيء أخر فيقول العالم فلان لا يقول هذا فتقول له أنا أحدثك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال به جمع من أهل العلم وهو يعارض بقول فنان وفلان نأدري أن مثل هؤلاء ربما لفرط ثقتهم في هؤلاء الأئمة والعلماء يعارضون بأقوال هؤلاء العلماء قول النبي عليه الصلاة والسلام لكن هذه الطريقة طريقة ممجوجة مرفوضة لأن صاحبها يخاف عليه أن يناله من الوعي ما تكلم الله عز وجل به في القرآن أو ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعارضة بالرأي بما جاء في فتال والسنة لهذا يا لا يبغي أن نعارض ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بمجرد آراء والرأي رأياني إخوان الرأي رأيان رأي يستند إلى دليل لأن الصحابة رضي الله عنهم قد أعمل مثل هذه الآراء ومنها كما يقول أهل العلم مسألة الاستصحاب فإنه قد ورد الإشارة إليها في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من غزوة خيبة جاءه جبريل فأمره أن يرجع إلى بني قريضة وطمأنه بأنه سيسبقه إليهم فيزلزل عليهم بيوتهم ويقذف في قلوبهم الرعب فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن استنفر أصحابهم واستعجلهم للذهاب إلى بني قريضة فقال عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريضة هذا استعجال منه عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الصحابة حتى يسرعوا للذهاب إلى بني قريضة فما كان من الصحابة إلا أن يقسموا قسمين انتبه انقسم الصحابة في هذا اسمي وكل منهم أعمل رأيه لكن لكل رأي مستند شرعي وهذا الرأي الذي نتحدث عنه رأي ممدوح له وجه في الشرع وهو الرأي المستند إلى دليل شرعي فأوفى فطائفة لم يصل العصرى امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلينا أحدكم العصر إلا في بني حريبه فقالوا لا نصلي العصر ولو خرج وقتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها لذلك فأعملوا رأيهم لكن يستندون إلى ذليل وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلينا أحدكم العصر إلا في بني حريبه وآخرون بادروا إلى الصلاة وقالوا نستصحب الأصل وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وربنا عز وجل أمرنا بأن نصلي الصلاة في وقتها فاستصحبوا الأصل وصلوا العصر في وقتها ولم يتركوها كما تركها الآخرون فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن سكت عن الجميع لكن صوب الطائفة التي صلت العصر في وقتها واضح إخواني فهذا الرأي رأي مندوح وعليه يتنزل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر المقصود بالاجتهاد والاجتهاد المبني على سادقة وعلى نصوص سبقة وآراء تستند إلى نصوص شرعية وإلى أذلة شرعية وتعلمون أن ورد في الكتاب والسنة لم يستوعب جميع المسائل النازلة ولهذا ترك الله عز وجل لنا هذا الميراث وترك الله عز وجل لنا ما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم من عند حتى نقيس الجديد على القديم وهذا ما يسمى ببقه النوازل تعلمون أن كثيرا من النوازل الآن لا يوجد عليها نصوص صريحة من الكتاب والسنة فما كان من أهل العلم إلا أن يجمع المظير إلى المظير والشبيه إلى الشبيه فيستنبطون الحكم اللائح بكل نازلة النوع الثاني من الآراء وهو الرأي المجرد الذي لا يستند إلى دليل وهذا رأي أو هذا الرأي أو هذا النوع من الرأي فمن مذموب خاصة إذا كان في مقابلة في الشرع إذا كان يخالف الشرح فإنه مرفوض جملة وتفصيلة ومن هذه الآراء الكثيرة ما وقع بكثير من فرح البدع في تأويل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في مسائل الإيمان مسائل الدين من تأويل الصفات وتحريفها ونفيها وغير ذلك مما جاء عن أهل الأهواء والبدع فإن هذه آراء كلها في مقابله النصوص واراء كلها لا يمكن ان يعامل عليها المسلم بل هي جريره يعاتب عليها ويعاقب عليها اصحابها المقصود ان الامام مالك رحمه الله تعالى بأصل ينبغي أن يتمسك به كل مسلم حريص على الخير وهو إذا اختلف حديثان في مسألة وعمل عمل الخلفاء بأحد الحديثين فالمعول على ما عمل به الخلفاء الراشدون قلت ولعل لأجل عمل الخلفاء جميعا بالأحاديث القاضية بترك الوضوء مما مست النار نص بعض الأئمة على أن المسألة مجموعة عليها. وقال أيها ابن أبي تميمة السخيان إذا, إذا سمعت أبداً اختلافاً عن النبي صلى الله عليه وسلم فانظر ما كان عليه أبو بكر وعمر فشد عليه يدك بكر هذا ابن برطار رحمه الله وتعالى. وكذا صدر الإمام البخاري رحمه الله وكذا باب من لم يتوضع من لحم الشادس وشوف البخاري الفقين قال باغما لم يتوضع من لحم الشات ولم يذكر لحم ما مسته النار لأجل, يعني لأجل الإشارة إلى الخلاف الموجود في لحم الإبل أو في بحوم الإبل صدره رحمه الله تعالى بفعل أبي بكر وأنه أكل لحما مسته النار ولم يتوضع فالمقصود أن هذه المسألة يا إخواني مسألة مختلف فيها والصواب أن الوضوء مما مست النار غير واجب ودليله فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أكل لحما ولم يتوضى وفي الرواية الثانی التي ذكرها الإمام مالک رحمه الله تعالى في قوله فلم يؤتئن بالسويق والسويق هو القمح او البر الذي ال ال ال ال ال ال مستته النار يؤخذ ويضاف إليه الماء كما قال النبي فأمر به فثري يعني بل بالماء وهو ما نسميه نحن عندنا يعني, يعني نسميه عن نبرونا ها ها روينا لماذا ياخذها الناس قديما لانها اولا نحملها سهل وتحضيرها سهل يعني تجيب شويه روينا ودير لها شويه ما وتاكلها وتشبع ما شاء الله دير ضافه ديكش ما تمدوعش كاع باذن الله اصحاب الغرب خاصه ما شاء الله يجيبوها للحج فلا يجوعون ما يحتاج ياكلوا الا الساهله لا, لا, لا جه يعني تجيب الروينا ما شاء الله يعني في الامور لهذا قال قال اهل العلم قال قال العلم يعني في في في خصوص هذا السويق قال هو عده المسافر وطعام العجلان وبلغة المريض هو عده المسافر وطعام العجلان يعني يعني المستعجل المزروق كما نقول احنا وبلغه المريض وسبب اتيان النبي الله عليه وسلم أو سبب اتيان ابن مالك الحديث الذي فيه السويق لان السويق يعني إنما يستعمل بعد أن تمسه النار يعني يذوب ثم يرجوه بعد ذلك يصير بعد ذلك يستعمل بعد ذلك فيما نسميه نحن بالروي ويسمى في الشرع بالسويق اذا القول الذي عليه عامة أهل العلم والذي عليه الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أنه لا يجب الوضوء مما مست النار قد يقول قائلا فماذا نفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مما مست النار نقول إن هذا الأمر قد بينه أو بين جابر رضی اللہ عنہ في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان اخر امرين بالرسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسه النعم ما معنى كان آخر الامرين من الرسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما توضأ في أول الأمر ثم بعد ذلك ترك الوضوء مما مست النار والمقصود أن الأمر يقى على ما هو عليه إلا أنه يصرف من الوجوب إلى الاستخدام لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل خلافه وإذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم خلاف أمره وهذه قائدة مصورية عن ذا إذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف أمره فإن ذلك الأمر يصرف من الوجوب إلى الاستحباب بدل أن يكون واجبا يصير مستحبا وعلى هذا نقول إن كل من أكل شيئا مسته النار يستحب له أن يتوفى فإن لم يتوضى وعجز عن الوضوء فيستحب له أن يتمغمى وقد ذكر الإمام البخاري أو روى الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم شرف لبنا ثم تمغمض وصلى لأن لأنه علل عليه الصلاة والسلام ذلك بأن فيه زهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام وكذلك في الحديث الثاني الذي ذكره الامام مالك وحديث سويق بن النعمان لما اكل النبي صلى الله عليه وسلم السويق قال فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام الى المغرب فمضمض و ومضمضنا لماذا مضمض النبي صلى الله عليه وسلم لأن السويق اكثره يعلق في الاسنان واذا جاء الانسان يصلي فاصل خلال البيسطاج ولا كذا وکلال لوز وکلال مکسرات کیا كل صلاة کاملا هو بنحق فرمائن اسفول داخل سنة فان بما توفق الاسنان عن الخشوع في الصلاة ولهذا استحب لمن اكل مثل هذه الاشياء التي تعلق بالاسنان استحب له ان يتمضمض الا ينشغل بهذا الذي يعني يفعله بلسانه في الصلاه وهذا كثير جدا ومن اقبح ما يفعله الناس في الصلاة ان بعض الناس تشوف ورا يصلي ورا هذا هذا هذا شيء قبيح هذا شيء قبيح لا يلق بمقام رجل يقف بين يدي الله عز وجل فإن الوقوف بين يدي الله عز وجل عظيم ونحن نناجي ربا عظيما خالقا مبدعا بيده ملكوت السماوات والأرض هذا الإله العظيم الذي اتصف بالصفات الكبيرة التي لا يضرب لها المثل لا ينبغي أن يقابل بمثل هذه التصرفات وافتح خطين صغيرين وهي جملة اعتراضية لها محل من الإعاب لا ينبغي أن يقابل الله عز وجل أيضا إلا بما يحسن من اللباس فاختاروا أيها المسلمون يا طلبة العلم اختاروا اللباس الذي تصلون به مش اللباس اللي دايما تمشي به وطبع به طروليات الخدمات جيب به مباشرة صدق حاول اشتهد ما استطعت أن يكون لباسك للصلاة خاصة والله تعالى قد أمر بهذا فقال يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد ويؤصفني جدا أنا أقول أن بعض أهل المهن ربما دخل بلباسه الذي يعمل به في مهنته إلى الصلاة وقد تكون هذه المهنة مما فيه رائحة كريهة جدا فهذا فيه إذاية للمؤمنين وفيه إذاية وفيه وأستسمح من وقع منه هذا فيه سوء أدب مع الله جل وعلا لأنني أجزم أنه لو ذهب إلى البلديه باش يخرج الاول راح ما نقولش رئيس البلديه لو راح للبلديه فقط يلبس لباس نيه يقول له كاين شراح اللبسه هذه ما تجيش لبسه البندوره بها لا يقول لابداني نروح نغير فما باله لو طال لو قابله رئيس البلديه او كان عنده موعد في اداره من الاداره كان هذا البغي ان يعني يتحرز منه المسلمون جدا فهذه الأحاديث التي ذكرها الإمام مالك في هذا الباب كله تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب علينا الوضوء مما نستنا وأن ذلك مستحب لما ثبث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان, أنه قال كان آخر الأمرين عن جابر رضي الله عنه قال كان الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النعم وهذا الحديث الثاني الذي ذكره الإمام مالك قال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وهو الأنصار مرح عن بشير ابن ابن يسار مولى بني حارثة وهو من الأنصار الحارثي المدني وكان قليل الحديث جدا أدرك عامة الصحابة عن سويد ابن النعمان وهو ابن مالك الأنصاري الأوسي صحابي شهد أحدا وما بعدها لم يروي عنه غير بشيرها لا يجد عنه من روى الأحاديث إلا بشير بشير بن يصار أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر وخيبر متى كانت, كانت في السنة السابعة وخيبر هذه قد نال الصحابة فيها بركة عظيمة ما عرف الصحابة الغنى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن فتحوا خيبر وخيبر كانت بعد الحديبية والحديبية كان فيها الصلح مع كفار قريشي بعد ادالة الحرب قائمة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش صالح النبي صلى الله عليه وسلم الكفار في الحديبية وكان الصلح قاسيا على المسلمين وقبل به النبي صلى الله عليه وسلم تدرون لماذا قبل به النبي صلى الله عليه وسلم قبل به ليؤمن اسمع الى هذا اسمع الى هذا اخر مسلم اسمع إلى هذا فإنه مهم جدا جدا جدا لماذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم الصلح مع كسار قريش في الحديبية مع, أنك مع أن بنود الصلح كانت قاسية جدا على المسلمين حتى قال عمر رضي الله عنه وندم على ما قال حتى بعد أن كان خليفة قال أن نعضي الدنيا في ديننا ونحن الأقوى ثم تذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه ولا يبغي أن يرد قوله أو حكمه واستعتب عمر رضي الله عنه وبقي مستعتبا حتى وهو خليفة رضي الله عنه قبل بهذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤمن الطريق أمام الدعوة إلى الله أفهم هذا جيد يا إخواني لا يمكن أن تسير الدعوة إلى الله جل وعلا إلا في الأمان إذا تسلط الخوف على الأمة فلن تسير الدعوة إلى الله ولهذا كان جهاد الكفار ليس مقصودا بذاته وإنما كان فرعا عن امتناع كان فرعا عن امتناع هؤلاء الكفار ومنعهم انتشار الدعوة إلى الله عز وجل لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر جيشه بألا يغير على أي بلد حتى يعرض عليهم الإسلام فإن قبلوا الإسلام كفوا عنهم ولم يؤذوا أحدا فإن رفض هؤلاء الدخول في الإسلام وسمحوا للدعاة إلى الله عز وجل أن ينشروا الدعوة أبقوا على حياتهم وفرضوا عليهم جزية ضريبة تأخذ من مقاتليهم وتدفع إلى بيت مال المسلمين فإن رفضوا فإن أبوا أن يفتحوا الطريقة أمام الدعوة إلى الله ورفضوا أن يُعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل مقاتلوه وبهذا يعلم بأن قتل الناس ليس مقصودا في ذاته في الإسلام وإنما لأجل منع هؤلاء الدعوة في أن تنتشر لهذا يا أخواني لا ينبغي أن تنتشر الدعوة الصحيحة إلا في الأمن والأمان فأنا أقول من هذا المكان راكم تقولوا يا الشيخ راك ذيتنا بعيد نرنا في موطع مالك وراك لحكنا المكان أحد أخر أقول هذا هو فائدة دراسة السنة يا إخواني لا يخدعنكم من يبثون النميمة في المواقع الإلكترونية لتثوير الناس واخراجهم الى الشوارع اكتفينا يا اخواني بالخروج الى الشوارع ونالنا من الويل الشيء العظيم والله ما تقدمنا جبرا في الدعوه الله في, في هذه الظروف ظروف الخوف والفتع وعدم الامن كثر المندسون الذين يحرّذون المسلمين بعد إيش تخلّشوا في السياسة وأنا لا أقسم السياسة وأعتقد أن الساسة كلهم إنما يعملون لأنفسهم لا يعملون لغيرهم وأقسم على هذا بالله العظيم لأن من يريد الخير للناس ينبغي أن يسعى ليجمعهم لا ليفرقهم كفر المندسون الذين يريدون أن يوقعوا في هذا البلد ما وقع في البلدان الأخرى والذي صلحوا عليه ما يسمى بالربيع العربي والله لا ليس ربيعا هذا ليس ربيعا الربيع يا إخواني هو أن يرجع الناس إلى دينهم أما أن يبتعدوا عن دينهم وأن يحدث من الخوف والشرق والنقوص عن سبيل الله والتجرؤ على ولات الأمور كل ما يحب ينحي شيء ولا يبدل شيء يخرج للشارع تكون من الذي يخرج للشارع ثلة صغيرة إذا قسناها بمجموع الأمة لا يمكن أن تتجاوز نصف المئة. أو أقل ونسمي هذا ديمقراطية الله ليس بديمقراطية أقول هذا يا أخواني حتى نتمثل لأن الأمان والأمن شرط في انتشار الدعوة إلى الله عز وجل يا من تريد أن تكون داعية إلى الله يا من تريد أن ينتشر الإسلام وأن يعمى الخير في ربوع الأرض ينبغي أن تسعى لأن تكون ولله جل وعلا في خلقه شؤون والله جل وعلا قدر الأشياء وأجراها كما هي فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل والناس يسألهم فهذا الحديث, الحديث الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله تعالى قال فيه أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهبة وهي من أدنى خيبر وقول الراوي وهي من أدنى خيبر بيّن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن هذه الجملة مدرجة من قول يحيى والمقصود من قوله وهي من أذنى خيبر يعني قريبة من المدينة هذه الصهباء قريبة من المدينة وهذه الجملة مدرجة من كلام يحياء قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل العصر ثم دعا بالأزواج والأزواج جمع زاد وهو ما يأخذه المسادة فلم يؤك إلا بالسويق وذكرنا أن السويق هو ما يؤخذ من الشعير أو من الحنطة فأمر به فثري يعني بل بالماء لأن هذا السويق يكون يابسا وجافا فيبل بالماء حتى يصير لينا فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب ومرمرنا ثم صلى ولم يتوضى وهذا الحديث فيه فوائد من فوائده فيه إباحة اتخاذ الزاد في السفر فيه إباحة اتخاذ الزاد في السفر وفيه أيضا وهو مهم جواز أن يأخذ الإمام المحتكرين فيه جواز أن يأخذ الإمام المحتكرين بإخراج الطعام عند قله ليبنعوه من أهل الحاجة بل صحب سعر يومی مجزیدونش سعر يجوز للإمام أن يجبر كل من يخبئ سرعة يحتاج إليها الناس أن يجبره على إخراجها إلى السوق ويبيعها بسعر يومها لأن الاحتكار حرام الاحتكار حرام واعجب لمن يحتكر كيف ينتقد غيره من المسؤولين. وهو واقع في جرم عظيم يحتكر السلعة ويخبئها حتى إذا اغتفع سعرها أخرجها للناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ من فوائد هذا الحديث أيضا فيه أن الإمام ينظر لأهل العسكر فيجمع الزاد ليصيب من لا زاد له وهذا عند عدم وجود المال إذا لم يوجد المال جاز للحاكم أم يخرج ما عند الناس ليوزعه على المسلمين حتى لا يموت من الجوع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع ولهذا جاء عن أهل العلم بأن الإمام يجوز له أن يخرج الأزواد أو الأكل أو الطعام من الناس ليوزعه على غيرهم إذا لم يوجد الثمن أما إذا كان عندهم ما يشترون به فيجبرهم على إخراج السلع ليشتريها الناس بأموالهم وفي هذا الحديث أيضا من القواعد العلمية وهو أن الحديث إذا كان مؤرخا يعني فيه التاريخ وهو أن الحديث إذا كان مؤرخا وعارضه حديث غير مؤرخ قضي للمؤرخ على مجهول التاريخ ويأخذ هذا من قوله أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيطاً قول النبي صلى الله عليه وسلم توضؤ مما مست الماء لا يجد فيه تاريخ فهذا الحديث الذي فيه التاريخ يرجح على الحديث الذي ليس فيه تاريخ هذه قاعده من قواعد علم الحديث وان كانت هذه القاعده فيها شيء من الخلاف فيه ايضا الحديث فيه مشروعية المضمضه فيه مشروعية المضمضه مما يعلق منه بالاسنان لألا ينشغل المصلي به في صلاة وفيه أيضا مشروعية المضمضة عند كل طعام أو عند أكل الطعام عفوا فيه مشروعية المضمضة عند أكل الطعام وهو أدب من آداب أكل وقد مضمض النبي صلى الله عليه وسلم عند شرب اللبن كما روى ذلك ابن عباس عند البخارة ثم ذكر النبي ذكر الامام مالك رحمه الله تعالى حديثه حديثه عن محمد ابن المنكدر وابن عبد الله ابن الهدير التيمي المدني روى عنه الامامان ابو حنيفه ومالك وامام جديد وروى عنه ايضا خلق لا يحصون قال عنه ابن عيينة رحمه الله كان من معاتن السق توفي سنة 300 30 هـ ان أنه ما عن محمد بن إبراهيم بن الحال تيمي عن ربيعة ابن عبد الله ابن الهدي وهو عم محمد ابن المنكدر أنه تعشى مع عمر ثم صلى ولم يتوضى وكذا حديثه عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه من طريق ضمرة ابن سعيد المازل وهو المدني التابعي صغير ثقة روى له الإمام مسلم والأربعة ثم روى أيضا حديثة عبد الله بن عامر بن ربيعة وهذا الراوي له رؤية يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه صحابي وقد وثقه الإمام العجري عنا الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسته النار ایتوضأ قال ارأيت قال رأيت ابي يفعل ذلك ولا يتوضأ الى اخر ما ذكر الامام مالک رحمه الله تعالى لا ادري بهذا ثم ذكر الامام مالک رحمه الله تعالى اخر حديث في هذا الباب وهو حديثه عن موسى ابن عقبة صاحب المغازي رحمان ابن وعبد الرحمن بن زيد ابن رقبہ ابن كريم الانصاري يعد في التابعين ومن اهل المدينه ان انس بن مالك القديم من العراق فدخل عليه ابو طلحه وابو طلحه هو زوج ام انس زوج ام انس واسمه زيد بن سهل الانصاري النجار وهو مشهور بكنيته في الصحابه فلا تجدونه مذكورا باسمه وإنما يبخر بكنيةه رضي الله عنه ومن كبال الصحابة رضي الله عنهم شهد بدرا والمواقع التي بعدها توفي سنة أربعين وثلاثين قال فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب أبي بن كعب القارئ المعروف الأنصار الخزرجي سيد القراء من فضلاء الصحابة أمره عثمان بجمع القرآن وجمع عليه عمر بن الخطاب الناس في التراويح قال فقرب لهما طعاما قد مسته النار يعني أنس قرب لهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه فقام أنس فتوضأ فقال أبو طرحة وأبي ما هذا يا أنس عراقية يعني أجئت بهذا من أهل العراق كأنهم ينكرون عليه توضعه مما مست النار فقال أنس ليتني لم أفعل كأنه, كأنه ندم على أن فعل هذا وعرف أن الحق ما ذهب إليه زوج أمه أبو طلحة وأبي بن كعب ثم قام أبو طلحة وأبي بن كعب فصلي ولم يتوضعه وال هذا الحديث فيه قوعد فيه زيارة أو في زيادة على ترك الوضوء مما السة الن مشروعية زيارة المسافر إذا رجع من سفره يحذ هذا من زيارة أبيمررح ووبيت ل ابن بالمال. وفيها ایضا دليل على عدم استحباب الوضوء مما مست النار لانه لو كان كذلك ما انكر عليه هؤلاء الصحابہ رضی اللہ عنہ استمعیل الان ثم نكمل ان شاء الله عنیش نشرح الاجاب على الاسئلة لانه يعني لا نویل نبدأ بابا جديدا في هذه العجاب ضيقا لان الباب الذي يلي هذا ان شاء الله باب جامع الوضوء و نتكلم عنه ان شاء الله تعالى في حلقاتات اتيه كاين اخونا يعني ما حدش ازمولا كان معليش خلينا في الاعتبار كاين هنا ما ادري زوج كادر كادر هنا وكادر هنا في واحد اسم الله واحد اسم النبي صلى الله عليه وسلم صح ما شفتوش. لا ينبغي المساواه بين الله بين الله وبين, وبين رسوله واضح اخواني هذا غير مشروع اما ان يوضع اسم الله في مكان عالي والنبي صلى الله عليه وسلم في مكان ادنى من نسويه او ان لا يعلق هذا اصلا لأن بعض الناس يتخذونه تميمه يتوسلون بها الى شيء هذا من التمائم المكروهه لهذا اقول ينبغي ازاحه هذا كله من من البيوت من بيوت الله ومن بيوتكم ايضا لان لا يتعلق الانسان الا بالله جل وعلا جمال ابو الصهيب يقول من تيمم للحدث الاكبر اذا كان عنده عذر ما يقدرش يغتسل ثم تيمم طبعاً ما اقول يا اخوانی عند عذر ما يقدرش يغتسل الغسل الكبير يتيمم لرفع الحدث الأكبر ويتوظأ إن كان قادراً على الوضو سروا هذه بلئة يا اخوانی هذه كثير من الناس يخطئون فيها إذا كان الإنسان كان عند عذر ما يقدرش يغتسل ان وجب عليه الغسل سواء كان الراجل أو المرأة فيتيمم لرفع الحدث الأكبر وبعد رفع الحد بعد التيمم ممكن يرفع الحد الاكبر يتوضا للصلاه بعد ذلك اذا قاه بالعذر معه وجاء وقت الظهر مثلا تيمم في الفجر وتوضا للصلاه وبقي معه العذر وجاء وقت الظور وكان قد انتقب وضوءه يتوضا فقط ولا يعيد تيمم لكن ان ارتفعت ضرورته قبل الظهر يجب عليه ان يغتسل واضح يا إخوان إذا قال من تيمم للحادث الأكبر ثم أحدث بعد ذلك حادثا أصاب فهل يتيمم أم يتوضأ للصلاة نقول يتيمم لرفع الحادث الأكبر ويتوضأ للصلاة فإن انتقضوا ذؤه توضأ من جديد قال وإذا توضأ أحدنا فغسل رجله اليمنى ولبس الجور أو الخص ثم غسل الأخرى بعد ذلك فهل يجوز له المسك؟ لا يجوز له المسك إلا إذا غسل رجليه جميعا ثم يلبس الخصين اما انه يغسل وحده و يلبس الخف يزد يغسل وحده و الخف فهذا غير جائز ولا يجوز له ان ينسح على خفیه بعد ذلك خالد ابو عبد المحسن این هو طيب قال احسن الله اليك و اليك ایضا الجميع الصحيح يوجد نوع من التماسیح عش في البر و البحر وجد هذا النوع فهل يقال عنه مرمائ بحيث لا يقال حتى اذا كان عم. التمسیح يمكنها ان تبقى في البر مدة طويلة یعنی لا تستغنی او لا تتوقف حیاتها على البحار وانما تدخل البحار لتفترس وهذا النوع من الحيوانات ينبغی ان يذکا حتى يؤهد الاخ عبد الرعوف این هو ہم دیرو لافتا هكذا كبيرا مكنش احب الرعوف هو نا هل سنة حلق شعري الصبي الظاهرة هل سنة حلق الشعر متعلق بسنة النسيكة أم هي منفردة عنها نعم الحلق يكون في اليوم السابع في اليوم الذي يذبح فيه صاحب أو المرزوق بالمولود في اليوم ذاته يحلق شعره اختلف العلم هل تحلق البنت ايضا والصحيح انها تحلق ان كان بعضها اهل العلم قال لا ينبغي تشبه بذلك ومثل هؤلاء الصبيان يعني لا يحق لهم تكليف ولا يتميزون من يعني ذكوره وانوثه الاخ ابو عبد الرحمن اين هو نعم قال سئل الشيخ احسن الله اليك واليك ايضا سئل الشيخ صالح العثيمين رحمه الله عن حكم الربح الربح في التجارة فاجاب انه لا حد للربح في التجارة فبعضهم هذان الله اياه يحتج بهذه الفتوى لرد النهي عن الاحتكار فكيف يزال هذا الاشكال الا اذا دا اشكاله دام الربح على قول الصحيح غير محدد ریاض جاء الصحابة من نبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال يا رسول سعی رنہ قال ان اللہ هو المساعد وعند الامام مالک او عند المالکیت عموما لا, لا يجوز الربح فوقت فلس لقول النبي صلی اللہ علیہ وسلم لسعج مالی وقاص فلس والفلس كثير لكن هذا الحديث في الوصیت انسان کی جیموت ویحبی وصیت طبعا يوصي لمن لا يلث لأن الورث لا يجوز أن يوصي لهم الموذف أما غير الورث يعني انسان رح يموت فيريد أن يوصي لأحد لا يلث منه لا يجوز أن يوصي له بأكثر من الثلث فإن أوصى له بأكثر من الثلث لا يُعقى لهذا الموصى له إلا الثلث فقط والباقي يرد إلى الورثة وعلى هذا نقول إن احتجاج هؤلاء المحتكلين بهذا لا يجوز لأن السعة إن خرجت في يومها فلك أن تضع لها السعر المناسب الذي تراه مناسبا على أن تلاحظ شيئا بأن من صفات المؤمنين أنهم رحماء بينهم من صفات المؤمنين أنهم رحماء بينهم الله عز وجل قال يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء ولا ينبغي للمسلم أن يستغل حاجة إخوانه في رفع الأسعار ولهبها وإشعال النار فيها فإن هذا من يعني قمن أن لا يبارك الله عز وجل له في مال فالرحمة الرحمة نعم السؤال الأخير سؤال سوية يعني, يعني صعيب لكن لعل يعني نجيب عنه بسرعة هذا أبو عبد البر من عند دفلة أين هو أبو عبد البر موجود قال ماذا يقول أهل العلم في مسألة الساب الله تعالى في حكمه معاملته الحكم عليه وهذا صحيح قول بعض الإخوة عندنا بأن الساب الله تعالى كافر ظاهرا وضاطنا فليجب تكفيره من كل سامع إن سواء كان عالما جاهلاً لأن مثل لا يسأل عن احواله ولا تجب اقامة الحجة عليه ويعامل معاملت الكفار يعني هجر. اقول من سب الله عز وجل اسمع, اسمع. هذا حكم خطير من سب الله تعالى فهو كافر خارج عن بلة الإسلام وهذا بإجماع المسلمين وفي الشئلہ نقل هذا الإجماع شئل اسلام نتينه اقول السبب ایخوانا واضح ایخوانا ورح نعطیكم صورة يعتقد الناس انها سب وليست سبب لكنها في غاية من سوء الادب مع اللہ تعالی لكنها وليست سبب يقول لنا ليس بكافر احیانا بعض الناس يسمع واحد يقول له اي نحی رب يدك رح استغفر الله <تصفيق> <تصفيق> قول استغفر الله لانه ما شفتوا ما فهذا ليس سبا يا اخوان جئت بهذا المثل حتى انبه بانه ليس ليس لكل أحد أن يحكم بكفر من سب الله تعالى لانه ربما حكم على لفظه هي ليست بسب وحكم على صاحبها بالكفر ورتب عليها الاحكام الطويلة العريضات في احكام التاه في انه تطلق زوجته وانه لا يصلى عليه وانه يقتله الحاكم مشددا يقتله الحاكم القاضي المسلم وانه لا يدفن في مقابر المسلمين الا غير ذلك اذا مرض لا يزار واذا كذا واذا كذا جمله من الاحكام هذا اقول يا من سب الله تعالى سبا وكان عالما بالسب يعرف معنى السب ممكن يجي واحد الماني مسكين جاله الجزائر قال حبيت وبعد ما, يعرفش لك يقول أنا ما كان فيه سب تعالى الله عز وجل في سب تعالى يروح الله اللہ فإنه يخرج بهذا عن الإسلام أما من كان عقله مستغلقا تعالش من أنت مستغلقا أحيانا بعض الناس ربما غضب؟ فيتجاوز الحد في الغلط حتى يقول كلاما يستنكره هو بعد ذلك يعني بعض الناس ربما أغضب فيقول كلام خطير جدا بعد ذلك يقول له لماذا يقولون كذا يقولون أنا أهو حادش بكم أمدان عمرين لا يخصدر مني هذه الكلامة يقولون ليهو ديتان يقولون ليهو ديتان غلطين كوني الشهد قدامه مياه يغلطهم كعب هذا يدل على أنه لما قال تلك الكلمة لم يعي لم يعي ما قال لعل هذا يكون في ميزان في في من قال عنه النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا طلاق بإغلاق والإغلاق هو استغلاق العقل بحیث لا يدري ما قام اما ان كان واعيا وعالما وعارفا بمعنى السبت يعني يعرف معنى السبت فإنه يخرج من ملة الإسلام والله يهدين ويهدي الجميع وسبحانك اللہ وحمد اشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوه إليك والسمحول رحم أقول لكم كلمة ساتغيب عن هذه الدروس اربع دروس يعني درسين اللي جايين والدرسين اللي بعدهم حتى لا تتجشموا مشقه المجيء ساتغيب اربعه دروس ان شاء الله تعالى